you、uh -huh. وايه الاء ربكما تكذبان فيما عينان ا خ ت ا ن o h uh, uh, uh. When you're convinced, Mustakina Yes, you're a giraffe. وكنتم ازواج ل ا ل ر س ل ا فأصعى واصحاب المشامه ما اصحاب المشامه <تصفيق> <تصفيق> Yeah, I know. 「こんなに」<音声> 「よし Thank you. おはそう We're a shaman.